أما أهل أُخُفَ فالقصة فيها معروف الغزوه سببها أن قريش لما هزموا تلك الهزيمة النكرة في بدر ورجعوا إلى بلدهم تشاوروا فيما بينهم وقالوا محمد سأصر شقتنا وقتل خيارنا وسادتنا فنخرج إليه حتى نأتيه في المدينة ونقضي عليه فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشارى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يقرر أو لا يقرر فالذين لم يشهدوا بدرا قالوا له اخر ماذا يريدون يريدون الشهادة الغزر والذين حضروا بدر قالوا يا رسول الله نفتح المدينة فاذا جاءون يعني قضينا عليهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رجح راي الذين قالوا تفرق فخرج دخل بيته من اجل أن يتاهب للحرب ويلبس زانه الحرب والجرع والغيره ذلك انه تشاور في المدينة قالوا لعلنا أفهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج لأنه كان يميل بأول إلى أنهم لا يخفون فلما خرج عليهم وقد لامة الحرب على رأسه واستعد للحرب قالوا يا رسول الله يعني لو تركناها وبقينا على رأيه الأول أن في المدينه فإذا جاءنا يعني فقالوا فقال ما كان لنبي لبث ما كان ينبغي النبي لديه سلامة الحرب حتى يقضي الله بينه وبينه يعني عدوه فخرج ومعه ألف نفر سبعمائة مؤمنون كله وثلاثمائة منافقون وكان المنافقون لا يريدون قتل تكون عبقوا هاهم ولما كان في اثناء الصغير قال عبد الله بن ابي راس المنافقين محمد يطيع يعني صغار السن ويعطينا لا يمكن ان نقاس فرجع بثلث الجيش ثلث الجيش اخواني ليس بالامر هيئ في كف قلوب الجيش لولا أن الله تعالى اعان المسلمين بالايمان لانخذلوا إذا رجع من الجيش ثلثه في هل يبقى على عزيمته الاولى هبلا ولهذا حرم الفرار من الفحص ولو واحداً من الناس يفر لانه يكون سببا لضعف النفوس ووهن القلوب والهديد لكن هؤلاء صنموا حتى كانت الرجل والثقه وكان في اول النهار النصر للمؤمنين إلا ان الله بحكمته اراد خلاف ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل خمسين راميا وامر عليهم عبد الله بن جبيل جعلهم على ثغر في الجبل وقال لا تبرحوا مكانكم ابدا سواء لنا او عليهم فلما انكشف المشركون وانهدموا وصار المسلمون يجمعون الغنائم قالوا مات بعضهم لبعض انكشف المشتفون وولوا الأدباث فانزلوا انزلوا خذوا من الغنائم اجمعوها كما اجمعوا الناس فدكترهم أميرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر نزلوا إلا نفرا قليلا لا يغنى شيء وإذا كثانوا قريش النبيين الشجعان راوا المكان خالي فكروا على المسلمين من خلف الجبل ومنهم خالد بن الوليد وعثمان بن الجحيم وهما فرسان من فرسان المسلمين والحمد لله فاختلف المشرفون بالمسلمين من ورائهم وحصل ما حصل من الأذى والضرب والقتل وأصاب المسلمين نحنا عظيم لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على بكر ولا عمر ولا غيره حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله وأخذ رسوله يمثل به بعد أن قتل حتى قيل إنهن جت عتبة أخذ من كبده فربطنه وأخذ الكبده وجعل تأكله. لكن عاجدت عن تبلاغ باذن الله عز وعلا والرسول عليه الصلاة والسلام شد وجهه وجعل الدم يسيل على وجهه وكسرت ربائته وحصل له من التعب والمشقة ما لا يصل عليه إلا أنفاله عليه الصلاه والسلام وقتل منهم سبعون نفرا واصابهم غم بغم ولكن الله عز وجل سلاهم بايات من كثيره من بآل عمران. سوره ال عمران نصفها او أكثر كلها عن هذه الغزوه وكان كانت النتيجه ان قتل منهم سبعون نفرا وقال الله تبارك وتعالى اولم اصابتهم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم أنها كيف هذا المسلم قال الله تعالى قلوا من عند أنفسكم أنتم السبب إن الله على كل شيء قدير هو قادر على أن يكشف المشركين ولا ينالكم سوء لكن أنتم من ذلك قلوا من عند أنفسكم انتبهوا يا أخوان يقول هذا لمن لجند معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام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 فهل هل يمكن أن يكون نصرها لهؤلاء أبدا؟ قد يكون هؤلاء حقا بالخردامة كفار كل الأرض لأن كفار كفار، لكن هؤلاء ينتمون إلى الإسلام وهم لا يؤمنون بالإسلام حقيقة، ولذلك نبذ كتاب الله وراء دور إلا ما شاء الله، فأقول إن إننا ما أصبنا بهذه المصائب التي نحن عليها اليوم. إلا بسبب ذنوبه وذكرت لكم سابقا أن لذلك سببين الأول الذنوب والثاني الانتحان لنصبر أو لا نصبر لان قلت لكم من الآن والحمد لله في نهضة شبابيه إسلامية فيمتحن هؤلاء هل يصبرون أو لا يصبرون قال الله تعالى أن تصدتم من تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباشا والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول يعني معهم رسوله حتى يقول الرسول والذين معه متى الله والذين آمنوا معه متى نص الله قال الله تعالى الا ان نص الله قريب فالحاطم هذه احد غزوه احد حصل فيها من البلاء والتمحيص ما لم يحصل في غيرها ولهذا قال بعض العلماء انها أفضل من غزوه الحديبيه ولكن الصحيح ان غزوه الحديبيه ان, أن, الذين أن اهل الحديبيه افضل من اهل بدر وذلك لأن الله تعالى احل عليهم رضوانه وأما هؤلاء فقالوا ولقد عفاهم